من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني وليقم في ظلمة الليل إلى نور القران وليصم شهرا كريما إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأماني